رَبُّ السَّموَاتِ وَالأَض وَم بَنَمَا وَرَُّ لِمَ شَرِقُ إِ زًَا السَّم أَُّ ال بِذَكِكَوكِد وَحف وَم مِن كُ لا يَسََّّعُونَ إِلَى المَلَِ الأأَلى وَيُقُزَفونَ مِنْ كلُلّ داَبَ دُفورَ وَلَمُم ذاَابُ وَاصِبَ إِللاا مَنْ خَقفَ الخَطُ فَتَفَأَتْ بَعهُ شِهابُ فاقب فاستفقهم أهم أشذ خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا تسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوشون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داكرون فإنما هي ذجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم تَكذِبُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن 15. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 16. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاهين 17. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون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 111. إنكم لذائق العذاب الأليم 112. وما تجزون إلا ما كنتم تأمنون 113. إلا عباد الله المخلصين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 بَيْضٌ مَكْنون فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قِرِينٌ يَقُولُ أَإِنّ ذلِكَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُّظْلِمُونَ فَطَلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ 112. قالت الله إن كت لتردين 113. ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين 114. أفما نحن بميتين 115. إلا موتتنا وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك قير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا نَهَتَ دَرَكُهُمْ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إن لهم عليها لشوفا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آفارهم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 Salaamu ala nuhin fi العالمin Inna kذلك najizi almuhsineen Inna min ibadina almuhminin Thum agraqna alakarin Wa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 فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُذِبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْتُونَ مَا لَكُمْ لاَ تُنْطَقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْقُضُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادَ بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَسْفَلَيْنِ وَقَالَ إِنِّي ذَائِبٌ إِلَى رَبِّي فَيَهْدِينِ رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ, قال يا بني أرى في الممام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أَسْلَمَ وثله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي إن هذا لهو البناء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجذي المقسمين إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنِينَ وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستدين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى 119. إليك نجزي المحسنين 110. إنهما من عبادنا المؤمنين 111. وإن إلياس لمن المرسلين 112. إذ قال لقومه ألا تتقون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 وَتَرَكَ مَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّ كَبَابِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم ذمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فَلَا تَحْتَنُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَاضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّ انه كان من المسبحين لا لذ بف في بطنه الى يوم يبعثون فنبتناه بالعراء وهو تثيم وانبتنا عليه شجره من يقطيم وَأَوْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاثُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَاءَ يَقْتَئِنَاتَ إِنَا خَوْ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكٍ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصَفَّ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ قُمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجن دتي لسبا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 Ma antum alaybi fathinin Illa man huw salil jahin Woma minna illa lahu maqamun ma'lum Wa inna lanahnu assal وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين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 وَتَوَلَّ عَنُم قَتَّاقين وَأَبُ صِدْهُم فَسَو فَبُصِرُون أَفَ بِعَذابِنَا يَستَعجِلون فَإذَا نَزَلَ بِساحَتٍِ فَسَ أَوْ خَبَاقُمُ ذَرين وَتَوَلَّ عَنُّم حَتَّاقين